ص ل ا ة القيام أ ث ا ب ك م الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 ومن لم يستطع منكم قولا أن, ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات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 وان خفتم ُ شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان ي ر ي د إ اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إ ث م ا مبينا ف إ ذ ا لا ي ؤ ت و ن أ ل م تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا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 فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا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 ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أ ن ا كتبنا عليهم أ ن ي ق ت ل و ا أ ن ف س ك م أ و ي خ ر ج و ا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه الا قليل منهم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 ومن ََ يطع ُِ الله ََّ والرسول َََُّ فاولئك َََ مع ََ الذين ََِّ أ َ ن ْ ع َ م َ الله َُّ عليهم ََْ من النبيين من النبيين َ والصديقين ََِّ والشهداء َََُِ والصالحين َََِِّ وحسن َََُ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ رفيقا َِ ذلك ََ الفضل َُْْ من َِ الله َِّ وكفى َََ بالله َِِّ عليما َِ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 ف إ ن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا أ ي د ي ه م فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن اي ق ت ل مؤمنا إ ل ا خطا ومن ََ قتل َََ مؤمنا ًُِْ خ َ ط َ أ ً فتحرير ََُِْ ر َ ق ب َ ة ٍ م ُ ؤ ْ م ِ ن َ ة ٍ وديه ََِ ة مسلمه َََُّ ة الى َ اهله ِِْ الا َّ أ َ ن يصدقوا ََُ ف ِ ن كان ََ من ِ قوم عدو َُ لكم َُْ وهو ََُ مؤمن ٌُِْ فتحرير ََُِْ ر َ ق ب َ ة ٍ مؤمنه َُِْ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 من يهاجر في سبيل الله يجد في ا ل أ ر ض مراغما كثيرا و س ع ة ومن يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله ورسوله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 و َ إ ِ ن يدعون ََُْ إ ِ ل َّ ا شيطانا َََْ ر ِ ي د ا لعنه ََُ الله َُّ وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن, فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله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 وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 يا ايها الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب الذي, نزل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر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 واذا قاموا إ ل ى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه أ الاء ولا إ ل ه أ الاء فلن ل تجد اسم ب ي الله يا ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ا لا تتخذوا ا ل ى ا ف ر ي ن أ و ل ج ا ء من دون الثاني م ن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 إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا واعتصموا بالله واخلصوا أ خ ل ص و دينهم لله و أ دينهم لله ف أ و ل ئ ك مع المؤمنين وسوف يؤت ي الله المؤمنين أ ج ر ا عظيما ما يفعل الله يفعل إن شكرتم وكان م م ت و الله شاكرا عليما الله أ ك ب ر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 س م ع ا ل ل ه لمن حميده ن ر ب ا و ل ك ا ل ح م د ب ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د ولا انا ع ب د ما ع ب ت م ولا انتم ع ب د و ن ما اعبد لكم دينكم وليدين الله اكبر, الله أكبر سمع الله لمن ح م ي د ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر الله أكبر الله ه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لك الحمد ملء السماوات وملء ا ل أ ر ض و م ل أ ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لك الحمد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما ب ا ع ت اللهم أ ن ت أ ح ق من عبد و أ ح ق من ذكر و أ ر ئ ف من ملك و أ ن ص ر من ابتغي و أ ج و د من سئل و أ و س ع من أ ع ط ى أ ن ت ا ل أ ح د لا شريك لك والواحد لا ند لك كل شيء هالك إ ل ا وجهك لن تطاع إ ل ا ب إ ذ ن ك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أ ق ر ب شهيد و أ د ن ى حفيظ القلوب لك م ف ض ي ة والسر عندك ع ل ا ن ي ة والحلال ما أ ح ل ل ت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك و ا ل أ م ر أ م ر ك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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم أ س ع د ن ا بتقواك و ج ع ل ن ا نخشاك ك أ ن ن ا نراك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فواتح الخير ا خ و و ت م ه و ج و ا م ع ه وأوله وآخرة و ب ا ط ن ه م ظ ا ه ر ل و ا ل ف ر د و س ا ل أ ع ل ى من ا ل ج ن ة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 إلا أنت. اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله و آ ج ل ه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آ ج ل ه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا وولاتنا وعلمائنا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و أ ق ا ر ب ن ا و أ ر ح ا م ن ا ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أ ع ن ا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء ع ا ف ي ة وارزقنا من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الطول و ا ل إ ن ع ا م اللهم فرج هم المهمومين ونفس ّ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم ب ر ح م ة يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم وفقنا لصالح ا ل أ ع م ا ل واجعلنا من عبادك ا ل أ ب ر ا ر والمصطفين ا ل أ خ ي ا ر ومن علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل م آ ل ن ا إ ل ى أ ع ا ل ي جناتك برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن يا غفور اغفر لنا ويا رحيم ارحمنا ويا لطيف الطف بنا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 فلا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا ط ر ف ة عين و أ ص ل ح لنا ش أ ن ن ا كله حسبنا الله ونعم الوكيل على من آ ذ ا ن ا و آ ذ ى المسلمين اللهم من أ ر ا د ن ا و أ ر ا د عقيدتنا وقيادتنا و أ م ن ن ا وبلادنا ووحدتنا واستقرارنا بسوء ف أ ش غ ل ه بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم احفظنا من شر ا ل أ ش ر ا ر وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز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 عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون ا ل أ ب ر ا ر وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر و ا ل آ ل والصحب ا ل أ خ ي ا ر والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ 「あなたの名前は誰だ